م و س و ع د ا ل ظ ا ل م ي ن إ ل ا ض ل ا ل ا م م الاسلاميه خطيئاتهم أغرقوا نارا و من ل